يا ان وان نبي اذا جاء اكلم المس يو با ما كان الا يشرك بنا بالله أَذَا أَنَّ يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا أَوْ لَا يَذْكُرُونَهُ وَلَا يَعْبُدُونَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ தன விபோனிணி والايا تنذيب صاديا تريدا بين ايدينا واو اودين ولايا صينك What I am free, I can't be my hope in my life.